الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون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 مقابله فهم به مستمسكون بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم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 مقتدون قال أولو دئتكم ما مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أم واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يَظْهَرُونَ ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الْحَيَاةِ الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين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 فلولا ألقي عليه اسوره من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا تَقَمْنَا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون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 وَاجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جِئْتُكُمْ بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تُحْبَرُونَ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا ليقولن الله فأنا يفكون وقيله يا رب إن هؤلاء يؤمنون فاصفح عنهم وكن سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم